يا رسول الله، يا حبيب الله، ذكرك في القلب دواء ونجاة، يا إمام النور، يا دليل الحب، حبك في روحي صفاء وثبات، يا محمد. يا سراج المهتدين أنت شمس أشرقت العالمين يا حبيب الله يا سر الوف أنت روح العشق فينا مصطفى يا نبي الرح الرحمة يا بدر تجلت في الظل ما يقرب الهدى اسمك الطاهر في الكون على ذكرك العطروف في الأرواح السنة كل نفس في هواك قد صفى يا شفيع القلق يا عين الصفى يا رسول الله يا حبيب الله ذكرك في القلب ياءءٌ ولجاء يا إمام النور يا دليل الحق حقك في روحي صفاء وثبات الضياء بياء أبدي وجهك الوباء ننصر مدي كل ما باقت بنظر الأمل جئت بالرحمة طيفا مكتمل أنت مفتاح السعادة والهدى أنت باب الله سرا مبتدى حبك الإيمان في كل الفؤاد اسمك السامي حياة العباد يا نبي الله يا نور الأنام أنت شمس ما لها في الكون غمام يا رسول الله يا حبيب الله ذكرك في قلبي دواء ونجاح يا إمام النور يا دليل الحق حبك في روحي صفاء وثباء صلي على سيدنا محمدين بحري أنظريك بمديني أسراريك باللساني فكتيك بأوس مملكتي بإمامي هزرتك بالترازي ملكي كبه حزائي رحمتك بالطريق شريعتك المتلزيزي بتعويديك إنساني عيني الفجور دي في كل مكودين عيني عياني حقك المتقدم من نوري زيائي كصلاة فانت جون بدواميك بتقع ببكاي Sa da ve tur